أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا من الذنوب معصومة وألا يجعل الله تعالى بيننا شقيا ولا محرومة أيها الأحبة الكرام كان نبينا وسيدنا وقرة أعينينا محمد عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بعدد من الوصايا وأحيانا كان بعض الصحابة هو الذي يطلب الوصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أن صحبيا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كما روى الترمذي قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فأخبرني بشيء أتشبث به يعني علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله. صحابي يطرب وصية فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر أن صحابيا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أوصني قال له لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب, قال قال لا تغضب إلى آخر الحديث. فكانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يطلبون منه الوصايا فيعطيهم وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبتدئ أصحابه بالوصية ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن هناك خمس وصايا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد ان يعطيها لاصحابه فهو يقول لهم من منكم ايها الصحابة يتكفل ان يحفظ هذه الوصايا الخمس فيعمل بها او يعلم من يعمل بها قال ابو هريرة فقلت انا يا رسول الله قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده الي فجعلت يدي في يد النبي عليه الصلاة والسلام قال فجعل يعدهن بيده ما هذه الوصايا الخمس قال له اتقي المحارمة تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب لماذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي أبا هريرة مد يده إليه ألم يكن قادرا عليه الصلاة والسلام أن يخبره بهذه الوصايا دون أن تمسك يده يد أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يمارس مع أصحابه بعض الأعمال التي يجعل الوصايا تقر في قلوبهم ومن ذلك أنه يقول عبد الله بن مسعود في مما مسلم يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهد وكفي بين كفيه يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى عبد الله بن مسعود فلما وضع عبد الله بن مسعود يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام مصافحا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الأخرى فوقها ثم قال له إذا جلست في التشهد فقل التحيات لله والصلوات والطيبات الحديث وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على من كبي على كتفي ثم قال يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما عندما يعطي وصية ربما امسك بيد من يوصيه او وضع يده على كتفه وهذا منهج نبوي في الدعوة فعندما تريد ان تنصح ولدك مثلا فجئت اليه سمعت منه كلاما سيئا او سبة قبيحة لاخيه فتقول تعالي يا ابني تعالي احمد فيكمل اليك ثم تقول تعالي ولدي فتضعه في حجرك او تضع يدك عليه او تضع كفه بين كفيك وتقول يا بني هذا الكلام ما يجوز هذا الكلام محرم هذا الكلام ربنا ما يحبه ورح ذلك من الأمور ولو أردت أن تنصح أحدا فرض شخص مررت به وإذا هو يتعاطى مثلا دخانا ثم لما رأك خجر منك وألقاه فقلت له السلام عليكم فلما وضع يده في يدك وضعت يدك الأخرى فوقها ثم قلت له يا أخي الله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أسأل الله أن يحرم عليك هذه النار في الدنيا وفي الآخرة فلما يكون هناك اتصال عاطفي بينك وبين من تقدم له النصيحة هذا يكون اعظم تأثيرا عندما تتحدث معه فقال عليه الصلاة والسلام لابي هريرة قال بيده هكذا فوضع ابو هريرة يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يعدهن بيده ما هذه الوصايا الخمس ولماذا اختارها النبي عليه الصلاة والسلام وهل هذه الوصايا فقط تتعلق في علاقة العبد بربه ام هي ايضا في علاقته بجاره وبعلاقته بالناس بتعامله مع النعم التي جعلها الله تعالى بين يديه بتعامله حتى مع اخلاقه وضحكه او بكائه تعالوا نقف مع كل وصية من هذه الوصايا في بضع دقائق يقول سيدنا نبينا عليه الصلاة والسلام اتق المحارمة تكن اعبد الناس المحارم جمع محرم وهو كل امر نهى الله تعالى عنه فالخمر حرام الغيبة حرام الرشوة حرام النظر الى من لا تجوز لك النظر اليها حرام السرقة حرام وما شابه ذلك قال اتق المحارمة تكن اعبد الناس ليست العبادة ايها الافاضل هو ان تكثر من الصلاة والصوم فاذا عرضت امامك شهوة من الشهوات واقعتها وفعلتها نقول اين عبادتك اذا روية روى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حال امرأة ذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها قالوا يا رسول الله غير انها هذه المرأة فيها خصلة واحدة سيئة هذه ان اردت عبادة خذ صلاة وصياما وتقوى قالوا يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار يعني ما فائدة الصلاة إذا لم تنهك عن المحرمات ما فائدة الزكاة إذا لم تنهك عن المحرمات ما فائدة الذكر وتلاوة القرآن إذا لم تعدل من سلوكك من تعاملك لذلك ليست العبادة يا جماعة فقط الواحد صلى وصام ثم إذا وإذا تمكن من معصي من المعاصي وقعها عياذا بالله ما الفائدة من ذلك؟ لما ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر ذكر قصة يوسف عليه السلام وكيف تعرضت له المرأة مع حسنها وجمالها وبهائها وقد أقفلت الأبواب وجعلت فراشا وثيرا وزوجها أيضا قليل الغيرة وهي سيدته وهو شاب حسن الوجه جميل الصورة ومع ذلك لما رأى يوسف عليه السلام هذه الامور كلها تدعوه الى الوقوع في الفاحشة قال معاذ الله والى الباب مباشرة انه ربي احسن مثواي ويفتح بابا بعد باب يقول ابن الجوزي وهو يذكر قصة يوسف يقول هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين اذا تريد تعرف منه العبد الحقيقي لله لا تنظر اليه وهو يصلي الضحى انظر اليه اذا جاء انسان وقال له هذه خمسة الاف ريال ومش للموضوع الفلاني هذه عشرة الاف ريال واريدك ان تخبرني بالسر الفلاني في العمل هذه الفين ريال واريدك ان تفعل هذه رشاوي فاذا كان يصلي الضحى ثم انتهى منها وقبل الرشوة نقول اتق المحارم تكن اعبد الناس ليست العبادة يا اخي بالكثار من صلاة وصوب العبادة هي لما تعرض لك شهوة مال او شهوة نساء او شهوة من الشهوات تستطيع ان تمنع نفسك عنها هنا تكون العبادة اتق المعارم تكن اعبد الناس بعث النبي صلى الله عليه وسلم احد صحابته وكان هذا الصحابي جلدا قويا فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لأجل أن يدخل إلى المسلمين المحبوسين فيهربهم إلى المدينة كان هناك بعض المسلمين مستضعفين وبعضهم كانوا قد أسروا من بعض المعارك فكان هذا الصحبي قويا جلدا يأتي ويحمل المحبوس وهو مربوط يحمله ثم يخرج به من مكة ويفكه ويمشي هو إياه إلى المدينة فمضى يوما إلى مكة فأخذ يمشي بين الجدران لأجل أن يذهب إلى أحد المحبوسين من المسلمين فرأتهم امرأة اسمها عناق وكانت امرأة حسناء جميلة وكان بينه وبينها علاقة في الجاهلية صديقته فلما رأته قالت مرحبا بك هلما بت عندنا الليلة تعال بت عندنا الليلة اريد ان الليلة معك قال لها ان الله قد حرم الزنا قالت انا عناك حبيبتك وعشيقتك قال ان الله قد حرم الزنا قالت والله لان لم تأتي معي لا اصرخن في قريش ولا اقولن لهم ان هذا يهرب اسراكم الى المدينة قال والله لا افعل فصرخت يا معشر قريش يا معشر قريش فحرب واختبأ منهم حتى اظلم الليل ثم اقبل الى ذاك الصحابي المحبوس وحمله وخرج به من المدينة وفك قيده ومضوا الى المدينة خرج به من مكة حتى مضى الى المدينة لكن قلبه لا يزال معلقا بتلك الفتاة فلما جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل تأذن لي ان انكح عناقا ودي اتزوجها يا رسول الله انا احبها قلبي متعلق بها يا رسول الله تسمح لي اتزوجها فقال عليه الصلاة والسلام ان الله قد حرم الزنا تتزوج امرأة زانية ولا تزال تزني يعني امرأة بغي ليز امرأة زنت وتابت لا امرأة بغي لا تزال تزني وتأتي تتزوجها ايضا قال يا رسول الله اني احبها فانزل الله تعالى قوله جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلما سمع الصحابي ذلك قال يا رسول الله والله لقد نزع الله كل ما في قلبي من شوق لها قد نزعه الله الساعة الان نعم اتق المحارم تكن اعبد الناس لما يقال لك هذه مساهمة ربوية لكن فيها ارباح هنا تظهر العبودية لله هل تستطيع تمسك نفسك عنها واحد جالس على انترنت ويستطيع ان ينظر الى ما شاء من المحرمات فلما عرضت امامه شهوة من الشهوات غض بصره وغيرها هنا اتق المحارم تكون اعبد الناس انسان جالس امام التلفاز ثم عرضت امامه شهوة فغيرها ورفع يديه وقال يا ربي وعزتك وجلالك أنت تعلم أني أشتهي هذا النظر وأني أستمتع به وأن نفسي تدعوني إلى النظر لكني تركته لأجلك أنت لأني أحبك يا رب العالمين تركته ليس خوفا من زوجه ولا خوفا من شرطة تركته لأجلك أنت حبا فيك يا ربي ورغبة فيما عندك هنا اتق المحارم تكون أعبد الناس ألقيت محاضرة في أحد الأسواق مرة في أحد دول الخليج وتكلمت عن هذا المعنى فطلبت في آخر المحاضرة مشاركات من الحاضرين فقام أحد الشباب قال يا شيخ أنا عندي زملاء نذهب أحيانا نسافر إلى بعض البلدان للسياحة وكنت أقول لهم يا شباب نحن صحيح غير ملتزمين وغير مستقيمين على الدين لكن لا نريد ان ندخل الى اماكن شرب خمر او زنا. نذهب الى اسواق نذهب الى اماكن فيها فسحة لكن خمر وزنة لا يقول وكنت متفقا معهم على هذا ودائما على هذا الحال يقول فسافرنا مرة الى احد هذه البلدان واول ثلاثة ايام نذهب الى مطاعم الى اسواق نتمشى نرى بعض الاشياء الغريبة ثم في احدى الليالي رأيتهم يتوجهون الى مرقص قلت يا شباب قالوا بنشرب خمر ونشوف البنات يا شباب نحن متفقون قالوا استمتع بحياتك قلت انا مستمتع من غير زنا وشرب خمر يعني ما يستمتع بحياته الا اللي يزني ويشرب خمر يا شباب اتقوا الله يقول فدخلوا وتركتهم انا وذهبت الى الشقة فما هي الا ساعة او, أو قريبا منها فاذا بهم يدخلون الى الشقة واسمع معهم اصوات نساء فعلمت انهم اقبلوا ليكملوا سهرتهم في الشقة فقمت واقفلت باب الغرفة علي ووضعت رأسي لانا يقول فلما مضت دقائق جعلوا ينادون يا فلان تعال يا فلان ليش متشدد وانا تاركهم لا ارد عليهم فاقبل احدهم وطرق الباب يا اخي اطلع معنا يا اخي تعال احنا ما قلنا لك اذني وشرب خمر تعال اجلس معنا. قلت والله ما اجلس في مجلس في مثل هذا المنكر ولا ولا اخرج اليكم يقول فلما مضى دقائق يا شيخ جاء احدهم وطرق الباب قال افتح الباب قلت لا قال طيب افتح الباب اعطني شاحن الجوال قال فرأيت شاحن الجوال فنزعت من الجدار وجدت فتحت الباب بعطيه قال فاذا به يدفع الباب ويدخل علي امرأه ويأخذ المفتاح ويقفل الباب بالخارج اتق الله حرام عليك افتح الباب يا فلان وهو يضحك يرى اني وقعت في المصيدة يقول فجعلت هذه المرأة ويبدو انهم جعلوا لها مالا انه وقعت عليها جعلت جعلتك حرام عليك انا مسلم اتق الله وانت مسلم اتق الله وهي لا تلتفت الي قال فلما بدأ الشيطان يوسوس في داخلي قلت لها حتى ابعدها عني قلت لها ابتعدي عني انا مصاب بالايتس ترى اذا قربتي مني يصيبك الايدز ابعدي احسن لك احمي نفسك يقول توقعتها بتخاف وفتفزع واذا بها عادي قالت انت مصاب بالايدز قلت نعم قالت منذ متى قلت مصاب بالايدز من من سنك كاملة فقالت طيب عادي انا مصابة بالايدز من سنتين تقول لها عادي اذا كلنا مصابين لن لن لن تؤذيني ولن اؤذيك لاننا كلنا وقع الفأس في الرأس خلاص مصابي يقول فقلت اعوذ بالله واقبلت الى الباب أطرق الباب يا شباب يا شباب ايدز والله فيها ايدز والله من سنتين افتح الباب قال ففتح الباب وطردوا من عندهم فقلت له والله يا ولدي كان شابا في العشرين قلت والله يا ولدي انت ان شاء الله ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن اعبد الناس وتأتي باذن الله يوم القيامة وتكون ممن يضلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ليست العبادة فقط انك تصلي ركعتين او انك تتلو لك جزء ولا جزئين لا العبادة هي ان تستطيع ان تفعل محرما من المحرمات ثم لا يمنعك منه الا تعظيمك لله وخشيتك منه وحياؤك من نظره إليك هنا اتق المحارم تكن أعبد الناس تقول عائشة رضي الله عنها أو غيرها تقول والله ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه بإيمان دخل إلى قلبه فمنعه من المعصية منعه من النفاق اتق المحارم تكن أعبد الناس ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس لا تقف عند إشارة المرور ثم تلتفت فترى سيارتك بعشرين ألف اللي جنبك سيارة مئة ألف فتبدأ تقول يا ليت أن عندي مثله يا أليت طيب انظر يسارك هناك أقوام ربما أحدهم يكنس الشارع ما عنده قيمة الخبز التي يأكلها احمد ربك ان الله معتك سيارة اصلا بعشرين الف الانسان الذي لا يستطيع ان يمشي لا ينظر الى الناس الذين يشاركون في الرياضات ويقفزون ويعملون انظر الى الذي لا يستطيع ان يهش الذباب عن وجهه معوق يعاقك كاملة ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس يقول عليه الصلاة والسلام انظروا الى من هو دونكم في امر الدنيا ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه احرى الا تزدروا نعمة الله عليكم اذا كان انت مثلا لم ترزق الا بولد او ولدين لا تنظر الى اللي عنده عشرة انظر الى الذي لم يرزق اصلا باولاد وقل يا رب لك الحمد انك اعطيتني ولدين يا رب ارضى بما قسم الله لك الله قسمها لك انتهينا واذا كنت لم ترزق باولاد فقل يا ربي لك الحمد يا ربي انك جعلتني على الاقل اتزوج واعيش حياة اسرية حتى لو ما عندي عيال غير يا ربي اصلا ما يستطيع ان يتزوج يا ربي لك الحمد دائما الى النعم التي بقيت عندك ولا تنظر الى النعم التي اخذت منك ذكر الامام الذهبي في سيارة علام النبلة لما ترجم لأبي قلابة المفسر أبو قلابة من أبو قلابة من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر أن رجلا اسمه عبد الله بن محمد خرج مرة في أطراف البلد قال فأتيت فإذا خباء قديم في البر خيمة قديمة قال وإذا ل ليس حولها أحد فتعجبت فجئت ودخلتها قال وإذا رجل أعمى مقطوع ليدين وكانوا في السابق عندهم بعض الأمراض معدية فيخافون ويخرجون صاحبها من البلد كله مثل مثلا مرض الجدري وبعض الأمراض يخاف الناس منها وما عندهم علاج فيخرجونه من بينهم يضعون لخيمة في البر لوحده حتى ما يصيبهم بالعدوى فأحيانا يصيبهم نوع من تآكل الأصابع أو كذا يقول وإذا رجل مقطوع اليدين وإذا هو جالس أعمى وإذا هو يردد قائلا الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا يقول والله إنه يكررها ولا ولا يكل عنها لسانه يقول فتعجبت قلت فضلك بإيش أعمى وفقير لا ولد ولا تلت ومقطوع اليدين وفي هالمكان لوحدك ف... ايش بقي من مصيبة ليست عندك وفضلك قال فاقبلت عليه قلت السلام عليك قال وعليكم السلام قلت اني قد سمعتك تقول وانا مار سمعتك تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا بالله عليك فضلك الله بماذا فضلك بايش رب العالمين اعمى ومقطوع اليدين وما ادري ان تمشي ولا ما تمشي ايضا وفقير ولا ولد ولا تلد ولا صاحب فضلك بماذا فقال اني مخبرك اليس الله تعالى قد اعطاني سمعا اسمع به الاذان اسمع به القرآن اسمع به ما يتكلم به الناس حولي قلت بلا قال كم يوجد من الناس صم لا يسمعون قلت كثير قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الصم تفضيلا أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا أبين به حاجتي وأتكلم قلت نعم قال كم يوجد من الناس بكم ما يتكلمون قلت كثير قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالبكم بكم تفضيلا أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا قلت بلا قال كم يوجد من الناس مجانين قلت كثير قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا أليس الله قد جعلني مسلما موحدا قلت بلى قال كم يوجد من الناس ممن يعبدون الصلبان والأوثان قلت كثير قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا وجعلني مسلما يقول فنظرت إليه وقلت هذه والله السعادة ليست التي انا فيها يا اخي اذا اخذ منك نعمة بصر قل يا رب لك الحمد انك ابقيت لللسان والسمع اخذ منك السمع واللسان والبصر قل يا رب لك الحمد انك جعلتني امشي واتحرك وجعلتني مؤمنا جعلتني عاقل ما جعلتني مجنونا احمد الله تعالى على هذه النعمة التي فضلك الله تعالى بها كنت قبل فترة مع الاخ عبدالله بانعمه يمكن بعضكم رآه او سمع به اخ اصيب بي وهو في, في صغره وقع في مسبح وانكتم الاكسجين عن المهم انه مصاب الان بيعاقة كاملة لا يتحرك الا رأسه فقط ويتكلم بصعوبة شديدة فكان يقول قبل كم يوم يقول والله يا شيخ محمد اني في نعمه فانا قلت الحمد لله على رضاك عن الله يعني انت لا يتحرك لا يدك ولا رجلك ولا ولا فيك شيء يتحرك يقول انا بشرك الحمد لله ارى واسمع واتكلم يا شيخ في واحد مثل حالتي بالضبط وهو اضافه الى ذلك لا يتكلم ولا يسمع يقول حتى انه يا شيخ مره وهو على فراشة ما عنده احد أقبل فأر وجعل يقضم أصابعه يقول لا يقدر يصرخ ولا يدري أهله ينادونه إلا لا وهو ينظر إلى الدم يجري ولا يستطيع يحرك يده يقول فأنا أحمد الله يا شيخ إن الله تعالى صحيح ابتلاني بهذا الإعاقة لكن رب لك الحمد أن أبقيتني سميعا بصيرا, سميعا بصيرا متكلمة ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ولا تجزعا إذا أخذ الله تعالى شيئا من النعم فإنك إذا احتسبت أجرت يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن يعني ليس لعبد المؤمن إذا أخذت حبيبتيه في الدنيا يعني إذا أخذت عينيه ما لعبد المؤمن اذا اخذت حبيبتيه في الدنيا فصبر ما له عندي جزاء الا الجنة اذا استشعرت وقلت صحيحا ربي اخذ مني بصري لكن لك الحمد يا ربي ان تكن قد اخذت فطالما اعطيت وان تكن قد افقرت فطالما اغنيت وأنت سبحانك الذي طالما أرضيت لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن ربكم يحب أن يحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلف فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها ويقول عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض من احب الاذكار الى الله انك تكثر من قولك الحمد لله يا رب لك الحمد على هالطعام يا رب لك الحمد على الامن يا رب لك الحمد اني اسمع وابصر واتحرك يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تستشعر فعلا انك تقولها من, من اقصى اعماق قلبك ارضى بما قسم الله لك اعطاك ولد ولدين جعل اولادك مرضى جعل عندك مصيبة ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس والله يذكر واحد من طلابي في الجامعة غاب تقريبا اسبوع او اسبوعين ثم اقبل فلما رأيت في القاعة قلت له يا فلان عند غايب اسبوعين سلمت قال يا شيخ بعد المحاضرة اتحدث معك فلما خرجت من المحاضرة قال يا دكتور انا اريدك ان تمسح عني الغياب وتحدث الدكاترة قلت طيب ايش العذر الذي عندك قال يا شيخ ولدي مريض طبعا هذا الطالب تخرج من الثانوية وعمل في وظيفة ثم جاء بعدما تقدم به قليلا جاء يكمل الدراسة في الجامعة قال ولدي مريض قلت طيب كلنا اولادنا يمرضون وما نغيب فقال لا انا انشغلت به يا شيخ قلت سلامات قال الولد يا شيخ عنده تليف في الكبد وتسمم في الدم والآن بدأ التسمم في الدماغ فقلت له اصبر واحتسب وإن شاء الله أن الله تعالى سيشفيه ويعافيه ثم قلت له وإن توفاه الله إليه فإن شاء الله تعالى أنه يشفع لك عند الله فإن الذي يموت صغيرا يشفع لوالديه وكنت أظن ولده عمره أربع سنوات عشر سنوات قال يا شيخ ولدي ليس ليس صغيرا لتقول يشفع ولدي يا شيخ عمره سبع عشر سنة فقلت له اسأل الله ان يبارك لك في اخوانه قال يا شيخ والله ما عندي هذا الولد يقول متزوج من عشرين سنة ما رزقت الا بهذا الولد وبس وأبشرك الولد حافظ القرآن بي وبوالدته والآن يا شيخ أراه يموت بين يدي مصائب عند الناس لكننا نتعامل مع رب أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا إذا صبر العبد ورضي بما قسم الله له وقال يا رب هذه اسمها دنيا والمتعة الحقيقية في الآخرة يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد يا رب على كل ما تعطيني مصيبة تبتلين بها أو خير تنعم به علي لك الحمد كله ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا أحسن إلى جارك الاسلام يا جماعة وليس فقط هو صلاة وصوم وصدقة الاسلام ايضا تعامل مع الاخرين العبادة التي لا تنفعك في اخلاقك عبادة ناقصة يقول الله جل وعلا واقم الصلاة طيب اذا اقمنا الصلاة يا ربي ايش النتيجة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا الصلاة التي لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر ليست هي الصلاة الشرعية التي فرضت الصلاة لأجلها طيب والزكاة يقول الله جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إذن حتى الزكاة شرعت من ضمن أسباب شرعيتها أنها تعدل من سلوكك طيب والحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أيضا الحج يعدل من سلوكك والصيام قال عليه الصلاة والسلام من لم ينهه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في صيامه او كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا كان الانسان يا جماعة لا. قال من لم ينهه صيامه عن الفحشاء والمنكر فلا صيام له اذا كان الإنسان عبادته لا تؤثر في سلوكه ما الفائدة منها يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من يبيت شبعان وجاره جائع وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر نساء الانصار لا تمنعن جارة لجارتها لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرس النشاه يعني الحوافر الاقدام لا تحكريها إذا, إذا كنتم ذبحتم شاة وسوف لن لن تهدي إلى جارك لحما فأهده ولو أقدام الشاه أهديها له تقربا وترطفا معه وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر قال لبيك يا رسول الله قال إذا طبخت مرقة إذا طبخت لحما فأكثر ماءها بدل ما تضع مع قطعة اللحم كأسا من الماء ضع خمسة كؤوس لماذا قال وتعاهد جيرانك أعطي جيرانك مرق فلهم لما يريدون أن يأكلوا خبزا بدل ما يغمسوا هذا الخبز في ماء أو في لبن يغمسوا على أقل في رائحة لحم في مرقة لحم في شيء من الطعم قال فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك والجار سواء كان مسلما أو غير مسلم له حق لذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان جالسا مع بعض أصحابه في بيته فقال يا غلام اذبح شاتا عنده مجموعة غنم ويحتاجوا اللحم عندهم عشاء، فقال اذبح شاتا قال طيب بدأ يذبح بسم الله والله أكبر يذبحها قال يا غلام اذا انتهيت من الشات فلا تنسى جارنا اليهودي قال حسنا وبدأ يقطع ويصلح قال يا غلام انتهيت قال ليس بعد قال اذا انتهيت فلا تنس جارنا اليهودي قال طيب ثم اذن للصلاة فقام عبد الله بن عمر ومر بالغلام وهو لا يزال يقطع ويصلح انتهى لكن يفصلها قال يا غلام لا تنس جارنا اليهودي وخرج ما اوصاه بجارهم المصلي ولا جارهم الحافظ للقران يصيب جارهم اليهودي إحسانا إليه والنبي عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي فقير خياط فدع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذهب إليه ليس ذهب إليه لأن عليه الصلاة والسلام ما عنده طعام يأكله لكن إحسانا إلى هذا الجار فلما دخل عنده وإذا هذا الجار الطعام عبارة عن عبارة عن خبز شعير وهو من أرد أنواع الخبز وإهالة سنخة وإهالة سنخة يعني سمن متغير الرائحة تعلمون بعض السمن يعني لا يكون طيب الرائحة كان مصنوع يدويا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يأكل من الخبز بالسمن ما وضع لحما ولا مرقا جعل يأكل ويتحدث مع الرجل تلطفا معه الاحسان الى الجار بالاهداء اليه بالسلام عليه بالتلطف معه هذه من اعظم القروبات ابو حنيفة رحمه الله تعالى كان له جار فاسق كل ليلة يسكر ويغني فكان ابو حنيفة دائما ينصح الرجل يا اخي الله يهديك يا اخي بطل سكر يا اخي طيب لا تجلس تغني طول الليل ازعجتنا وازعجت عيالنا وفضحتنا والجار لا يلتفت الى نصيحته فيوم من الايام رجع ابو حنيفة الى بيته بعد صلاة العشاء فلم يسمع الجار وكانت بالمناسبة بيوتهم ليست مثل بيوتنا يعني اليوم الواحد اما ساكن في شقة او ساكن في فيلا وبالتالي جاره لو يصرخ انت ربما لا تسمعه هم كانوا لا ليس على هذا الحال كانت جيرانهم كانت جدرانهم متلاصقة وبيوتهم صغيرة فلو عطس جارك ربما تقول لأنت يرحمك الله وانت في بيتك فرجع ابو حنيفة وضع رأسه لينام فلم يسمع الغناء اللي كل يوم سأل عياله قال يا جماعة جارنا هذا حي ولا ميت قالوا الحمد لله اليوم فكن الله منه اليوم اجازة من الغنى اليوم ننام مرتاحين قال لماذا قالوا حبس في دين متسلف من واحد فلوس وما استطاع يسدد فحبس ما قال ابو حنيفة في نفسه الحمد لله السكير العربيد يا رب ما يطلع من السجن ابد ما قال هذا هذا جاري قام ابو حنيفة في الليل وكان ذلك الجار اذا سكر يردد أغنية. الاغنية هذه ايش كلماتها يقول اضاعوني واي فتن اضاع ليوم كريهة وسداد ثغري اضاعوك طيب انت سكران جعلهم ما يلقونك ماذا يريدون بك اذا وجدوك اصلا اضاعوني واي فتن اضاع ليوم كريهة وسداد ثغري ويشرب كاسين ويرددها اضاعوني وأيفة أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري وأبو حنيفة يحاول ينام هذا يرددها فقير يا أبا حنيفة الرجال مسجون بسبب دين فقام أبو حنيفة قال من غريمه قالوا فلان هو متسلف من فلان هو سبب السجن فذهب أبو حنيفة إلى ذاك صاحب المال وأعطاه المال سدده ثم ذهب إلى السجن وقال للسجان اخرج فلانا قال يا شيخ محبوس في دين قال قد سددت الدين وانا كفيلة اذا كان كلامه صحيح انا المسؤول قال اخرجه في الصباح قال الان تخرجه فاخرجه اليه فامسكه ابو حنيفة بيده ومضى يمشي معه ثم التفت ابو حنيفة اليه وقال اضاعوني وأي فتن أضاعوا أضاعوني وأي فتن أضاعوا أترانا أضعناك ها لما ضيعناك ذهبنا ندور عليك أضاعوني وأي فتن أضاعوا أترانا أضعناك لما أضعناك بحثنا عليك حتى جبناك يقول تلطفا معه يقولون ثم أصبح ذلك الرجل من ملازم درس أبي حنيف لا يغيب عنه أبدا يا جماعة ترى الاحسان الى الجار الاحسان الى اولاده الترطف معهم هذا امر في غاية الاهمية لما ترجع الى بيتك تتصل تقول تحتاجون شيء قالوا لا طيب باشتري للاولاد حلويات قالوا ترى عندنا عيال الجيران فتزيد لهم تأتي تعطي عيالك تعطي عيال الجيران بل العلماء يا جماعة نهوا نهوا ان يخرج ولد الجار بفاكهة ليست موجودة عند جاره يعني لما يكون انت احوالك المادية طيبة وجارك احوالها عادية مسكين او ربما فقير ولدك اليوم طالع والله معه ايفون يلعب بكرة معه ايباد بعده معه ايبوت بعد طالع والله بمنجا هذاك في حياته عمره ما شاف المنقة هاني مسكين يعني ليس عندهم ما يستطيعون ان يشتروا بين امور الغالية لا يجوز ان تجعل ولدك يقهر امثال هؤلاء وكم من ولد احيانا رجع الى ابيه باكيا وقال اشتر لي مثل الايباد ولا التلفون اللي عند جارنا اليس كذلك ثم ذهبت من كثرة بكاء ولدك وتشتريه بالفين ولا ثلاثة ألاف ريال وربما كانت قدراتك المادية لا تتوافق مع هذا ذلك العلماء نهوا عن ذلك لا يجوز قالوا اذا كان اشترى شيئا ان يخرج به الى جاره اذا كان يعلم ان جاره لا يستطيع ان يجد مثل هذا هذا يا اخي من احترام الجار من احترام الجار ان تشركه في طعامك انا يا اخي لما ادخل الى بيتي ثم اجد الاولاد مثلا وضعوا لي نوع من التمر جديد مع القهوة اقول هذا من وين قال والله هذا من جارنا ابو عبدالله وانا اعلم ان هذا التمر ربما قيمة لا تتجاوز خمسة ولا عشرة ريالات ومع ذلك أشعر بإحسان منه علي لأن ذكرني أو مثلا رجعت معك فواكه للبيت فقلت لزوجتك أو ابنتك ضعي في صحن مجوع من الفواكه وعطيها جيراننا عطيها جارنا أبو أحمد ولا جارنا أبو محمد ولا جارنا أبو ثم إذا جلس على طعامه وإذا في فاكهة قال من وين اشتريتها قالوا والله هذا من جارنا فلان، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا الايمان ليس فقط بالاكثار من الصلاة والصوم الايمان ايضا بالاحسان الى الجار واحسن الى جارك تكن مؤمنا ثم قال عليه الصلاة والسلام في الوصية الرابعة قال واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما انا احب لنفسي اني اشتري الانواع الطيبة من الأجهزة كذلك جاني واحد يستشيرني اصدقه النصيحة والله أنا أحب لك ما أحب لي نفسي لا تشتري هالجهاز اشتر الجهاز الثاني أنا أحب لك ما أحب لي نفسي لا تحول فلوسك عن طريق هالشركة حولها عن طريق الشركة الثانية هي أضبط والله أحب لك ما أحب لي نفسي ولدك يا أخي يفعل كذا وكذا والله ترى غدا ربما يتورط واليقع في مخدرات أنت بهله أنا أحب لك الخير كما أحب لي نفسي أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة ثم قال عليه الصلاة والسلام خاتما هذه الوصايا. قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب الضحك ليس حراما الإسلام دين السعادة دين السرور وأنه هو أضحك وأبكى وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر وكان بعض أصحابه يجلسون منهم من يذكر الله منهم من يقرأ قرآن وبعضهم كانوا يتحدثون ببعض مواقفهم التي في الجاهلية فيضحكون يعني يقول لهم عمر رضي الله عنه مثلا اني كنت في الجاهلية اريد ان اعبد صنما وليس عندي مال لاشتري صنم يقول فجئت الى تمر فعجنت التمر بعضه على بعض ثم صنعت منه صنما صنع وضع له رجلين ويدين وبطن ورأس وأخلت وصلي له اغفر لي اشفني من مرضي يقول فلما جعت بعد العصر أكلته فيضحك الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليهم ويتبسم تعاده لأنهم ما يضحكون لي يغتابون أحدا أو يتكلمون في عرضه فرحانين بالإسلام فكان ينظر إليهم ويتبسم عليه الصلاة والسلام شوف الأخلاق الحسنة يا أخي وكان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه ويلاطفهم حتى إن عربيا جاء يوما ودخل المسجد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان له ناقة عظيمة غالية على قلبه ما يملك منها الدنيا إلا هي فجاء وعقلها عند الباب ودخل عند النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن الإسلام وكان هناك واحد من الصحابة اسمه نعمان وكان صاحب مزاح وضحكة مع الصحابة فقال له بعض الصحابة يا نعمان يا نعيمان قال نعم قالوا إنا قد قرمنا للحم اشتقنا نأكل لحم من زمان ما أكلنا لحم نتحداك تنحر لنا هذه الناقة قالت تتحدون قالوا نعم ويل الناقة آلة النحر وبسم بسم الله أكبر وينحرها ويبدأ ينحر ويقطع طلع الأعراب قال ناقته منحورة فدخل يولول ويصيح يا رسول الله يا رسول الله نحر ناقتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونعمان هرب إلى بيته فقال عليه الصلاة والسلام من نحر هذه الناقة قالوا نعيمان قال أين هو؟ قالوا يا رسول الله سمع خروجك فذهب إلى بيته فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب على نعيمة كيف تذبح ناقة الرجال؟ ففتح ابنه الصغير فقال أين أبوك؟ قال يا رسول الله سمع صوتك فدخل تحت أريكة أمي اختبأ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم رفع الأريكة عنه قال يا نعيمان. قال لبيك يا رسول الله قال من امرك بنحر الناقة وصاحبها قال لك انحرها من امرك بنحر الناقة قال امرني بذلك الذين دلوك علي اللي خبروك وين انا متخبي هم اللي قالوا لي اذبحها ورطوني فضحك النبي هي ماتت وأمر أن يعطى الرجل ناقة بدلها وقسمت تصدق بها فكان عليه الصلاة والسلام يلاطف أصحابه يضاحكهم يمازحهم ويمازح أهله عليه الصلاة والسلام وتأتي إليهم امرأة تقول يا رسول الله امرأة عجوز قد كبر سنها ورق عظمها وحدود بظهرها واقتربت منيتها قالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني من أهل الجنة فقال عليه الصلاة والسلام إن الجنة لا يدخلها عجوز قالتها طيب أبغى أدخل الجنة قال لا لا الجنة ما يدخلها عجوز مضت المرأة مسكينة فقال عليه الصلاة والسلام أخبروها أنها تعود شابة أنا أقصد ما تدخل جنة وهي عجوز سأدخل جنة وهي شباب لا تخاف المسكينة من أهل النار وأقبلت امرأة إليها عليه الصلاة والسلام تشتكي من زوجها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها غضبانة وانها زعلانة على الزوج قال لها زوجك الذي في عينه بياض، طبعا هم عندهم وبيضت عيناه يعني عمي فلما قال في عينه بياض ظنت إن زوجها انقلب عميان قالت لا ما في عينه بياض قال بلى إن الله قد أحدث فيها بياضا. الحقي بس على الرجال اذهبي فذهبت المرأة ولا كملت الشكوى واقبلت ودخلت عند زوجها وهي اللي كانت تقولها لا تكلمني انا زعلانة واقبلت تنظر في عينه قال ما ما بك يا امرأة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ان في عينك بياضا فقال اما اخبرك ان بياضها اكثر من سوادها اكيد عيني فيها بياض أما أخبرك أن بياضها أكثر من سوادها فكان عليه الصلاة والسلام يتلطف ويمازح أصحابه لكنه مع ذلك كان يقول ولا تكثر الضحك ليست المشكلة في الضحك نفسه لا ضحك أهلك ضحك أولادك وكان عليه الصلاة والسلام يضاحك الصغار كان يجلس في حجره الحسن أو الحسين يلاعبه فكان صلوات ربي وسلامه عليه يخرج لسانه للصغير يخرج لسانه فإذا رأى الصغير حمرة اللسان ضحك ومد يده ليمسك اللسان فكان عليه الصلاة والسلام يدخل لسانه بعدين الصغير يمسك كذا هوى وينظر يتعجب وين راح لسان طيب ثم يكف يده فيخرج صلى الله عليه وسلم لسانه مرة أخرى فيضحك الصغير ويمد يده بيمسكه ثم يدخل لسانه ويبقى متعجب شوف هذا المزاح وهذا الضحك يدلك على تواضع صلوات ربي وسلامه على أخلاقه على تحببه على تلطفه مع الناس جميعا ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك لكنه مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ولا تكثر الضحك يعني ليس كلما دخلت الى مجلس تريدهم ان يضحكوك فقط واذا فتحت كتابا فلا تفتح الى شيء والله يضحك يوسع صدري ولا في التلفزيون لازم شيء يضحكني ولا في الانترنت لازم شيء يضحكني لا لان هذا سيقلب قلبك قاسيا حجرا لكن لا بد ان يكون عندك رقة قلب عندك احيانا بكاء. تذكر للموت تذكر للآخرة تذكر لقاء الله سبحانه وتعالى تذكر أحوال إخوانك المسلمين في كل مكان أن تبكي لبكائهم وتصاب لمصابهم وتحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم تشعر فعلا أنك واحد منهم لا يقتل مسلم أو يضطهد وأنت قد ملأ الضحك فمك لا بل يكون عندك توازن ما بين هذا وهذا اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا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 وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم لا تدع من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شفيته ولا عقيما الا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا من يحتاج الى وظيفة او سداد دين او زواج الا استرت له ذلك وعنته عليه يا رب العالمين يا من كان نعمل المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس اذ ناداه. يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم إننا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل البلدان اللهم أصلح أحوالهم في تونس وأصلح أحوالهم في ليبيا وأصلح أحوالهم في مصر وأصلح أحوالهم في اليمن اللهم يولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين اللهم وإنا نسألك لإخواننا في سوريا أن تكشف عنهم بأسهم وأن تشفي مرضاهم وأن تداوي جرحاهم وأن تتقبل شهداءهم وأن تجمع كلمتهم وأن تنصر شملهم وأن تلمهم يا رب العالمين اللهم سدد رميهم اللهم, سدد رميهم. اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجعل الدائرة لهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم أرن في من ظلمهم عجائب قدرتك يا رب لا ترفع له راية اجعله لمن خلفه آية اللهم مزق ملكه وفرق جمعه وشتد شمله وخالف بين كلمته وقومه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم إن بشار قد طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد اللهم صب عليه سوط عذاب وكله بالمرصاد اللهم رحمتك بإخواننا هناك اللهم رحمتك بإخواننا هناك يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز ياواسع المغفرة يا قوي يا عزيز يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا جبار سبحانك يا عزيز يا هذا الانتقام اللهم ألينا في من ظلم إخواننا عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم اصلح حوال окواننا في كل أرض من أرضك أصلح حوالهم يا ربي في العراق وأحوالهم في فلسطين وأحوالهم في عاف وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال اللهم وإني أسألك لهذا البلد لقطر أن تحميها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وابساد المفسدين اللهم احفظ قطر من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين اللهم يا حيا قيوم وكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك وقد دعوتنا إلى بيتك فأجبناك اللهم نسألك أن تجيب دعاءنا وأن لا تخيب فيك رجاءنا وأن تصلح نياتنا وذرياتنا وأن تصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين يا الجلال والإكرام اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين